صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. يا أيها الذين تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم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 وَلَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَلِدْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ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 والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما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 ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جِتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الْضَّلَالَةِ إِنَّ بَعْضَ الْضَالِّنِ إِثْمٌ وَلَا تَجْسَسُ وَلَا يَعْتَبَرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وأن وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِن Allah'a alimun khabim